بسم الله الرحمن الرحيم أَنِفْ لَا مْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَ مَصِدْقٍ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 إ فِختِْناَا فيِي الليْلِ وََّهَارِ وَماَا خَلَقَ اللغُ فيِي السماواتِ والالْأَْرض آيات لآيات, لآيات لِقَوْمَاتَّقُون إِ الذينَ لاَا يَرجونَ لِقَا أَنا وَرَرضُ بِ الحَياثِ الدُّنَْا وَوطُمَأَُّ بِهَا وََّذِينَهُم عَن آياتنَ غَافِلُون.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 فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجًّا بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ومن تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم قُل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا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 قُلْأةُ نَبّون اللهَّه بِمَا لا يَععلممُ فيِي السماواتِ وَل فِي الأرض سبحانَهُ وَتَعالََّ ْشْرِفُون وَمَا كَلَ الناس سُئَِّ أَُّتَ واحِلَةً فَختَْلَفُ وَلَلَا كَمَةٌ سَقَتْ مِّبِّكَ لَ قضَ بَينَغم فيِي مَا فيِيه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 حتىَ إِذَا كُُم فِي الفُلْلكِ وَجَغَينَ بِهِمْ برِرحِطَبَتُِ وَفَرِحُ بِهَا وَفَحُ بِهَا ج أَْثَارح صِفُ وَج أَغ المَوْوج مِنْ كلُلِّ مَ كَالِ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 انما بضيعكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فلننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كما ان, أن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 وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط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 رَجَالُكُمْ الله رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ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 وَماَا ياتَّبع كأكثرَ إا ظَلن إِ الظَّ لا يُغْن مِنَ الحَّ شَيئ إِ الله عَليم بماَا يَفعلون وَماَا جا هذا القُرآنُ أي يُفَْرَ مِ دُونِ النهِ وَناك تَصدْيق الذي بَْنَا يديه وتَفصيل.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 وَإِمماا نُرِيَدنكَ بعب الذي نَعيدهُمْ أَونَةَ وَفدنَّك فَإلَنا مَرجعُهُم ثمُ اللههُم شَهيدٌ على ماَا يَفعلون وَلِكُلِ أَُّةِ الرسُول فَإذا ج أَررسُونُهُم قضَ بَيْهُمْ بِالْقِصْطِ وَهُم لا يُجْون وَيقولونَ مَتىَ هذاذَا الُوعد إِ قُ تُم صادِقين.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 أَوَلَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلُوا لَهُ أَصْنَامًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۚ قُلْ ۗ إِنَّ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 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَن يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ بِاللَّهِ لَيَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 مَتَ فيِي الدُّنْياثَُّ إنا مرجعهُم ثمُ نُذيقُ العذابَ الشليدَ بمَا كانوا ثمُ نُذيقُهُ كانوا يفرون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 فم كانوا لُؤْمنِنُ بِماَا كَذذَّبُ بهِهِ مِ قبلَ كَذلِكَ نَقُبَعُ على قُلُوبٍ معتدين ثمُ بَعثْنا مِنْ بعدهِم مساَوهَار نَائى في العوونَ وَملَائهِ بآياتن فَستَكبروا فَسْتَكبررُ وَكَانوا قَوْمَ ب مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا وَلَا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض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 وَنجّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القَوْمِ الكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَدْعُو قَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بَيْتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر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 وَلَ قددجبَ الدعْوَةُ خمَا فَسَقمَا وَلاَا تَتَّبِع اللّ سَفيلَّذينَ لاَا يَعلَون وَج وَزْن بِمَنِي إِسْرينَ البَحرَفَة بَعم فِي العوْنُ وَجنُودُهُ بَغْيَغُ تَّ إذَا أَدَرَكَهُ الْ الغَلَقُ قَالَ آمَتُعَهُ ل إلَه إِلَّا الذي آمَنَت بِهِ بَنُوا إسْر إلَ وَأَنَ مِنَ المُسلِْمين آ آنَ وَقدد صَيتَ قبلنُ وَكُ تَمِنَ المُفْسِدينين فَالْيَمنَنُ نَجكَ بِبدَانِكَ للتتكونَ لِمَن خَْفَكَ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاسْمِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَ